مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آل يعبدون ولقد أرسلنا موسى بأياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاء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 إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه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 قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ